بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن ارَيتَ يُعْرَبُ أَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرّ 15 كَذَّبُوا وَكُنْ نُؤْمِرُ مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُلِنُّ نُذُرُ فَإِنْ أَنْعَمُ نُهُم أَوْ يَدَعُ الدَّاعِي إِلَى شيء خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الْدَاعِيَ كافرون هذا يوم عسر